بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات بسرا إن إله كل واحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارطة إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِذِينَةِ مِلْكَ وَحِطْبًا مِنْ, من كُلْءِ شَيْطَانٍ مَارِدًا لَا يَتْسَمَّعُونَ إِلَى الْمَلَئِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبًا دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاقِبًا إلا من خطف القطفة فأسبعه شهاب تاقب فاستفهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من صين لا جب بل عجبت ويذكرون وإذا يذكروا لا يذكرون وَإِذَا رَأَوُوا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ وَقَالُوا إِنْ هَذَا لَا تَسْخَرُ مِنْهُ أَإِذَا مِثْلَهُ وَكُنَّا تُرَابًا وَإِذَا مَنْ أَإِنَّا لَمَدْعُوٌ أَوَأَبَا أُنَا قل نعم وأنتم دافرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم السين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون يَشْعُرُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجُهُمْ وَمَا كَانُوا يَحْذَرُونَ مِنْ ذُلِّ اللَّهِ فَهَذُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ مَا لَهُمْ لَا تَسْطُرُوا بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَكْبِرُونَ وَأَقْبَلَ لَدَىٰ عَطُوهُمَا عَلَىٰ بَاطِنِي يَسْتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَكْذِبُونَ عَلَيْنَا الْيَمِينَ قَالُوا بَل لَّم تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ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 اِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْفِقُونَ إِنَّ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ويقولون إن لذارق آل هدى لشاعر مجنون، بل جاء بالحق وصدق المضلّين. إنكم لذارق العذاب الآليم، وما تجزون إلا ما كنتم تأمرون. إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فوات وهم مكرمون في جنات النعيم على كذر متقابلين يُطافُ عَلَيْهِ بِكَأْسٍ مِّن لَّعِينٍ بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَهُونَ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ كأنهن بيد مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان للقريم يقول أئنك لمن المصدقين أئذا نتنا واركننا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مصطلعون فاطلع فرآه في ثوار الجحيم قالت الله إِن كُنْتَ لَمَن وَلولا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمَحْضَرِينَ أَفَمَا نَحْنُ بَمَيْتِينَ إِنَّمَا مَتْنَا الأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمَعَذَّبِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلاً أم شجرة الثقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوت الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالعون منها البطول ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم إلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضادمين فهم لا آتا به ولقد ظن قد نوم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين صوب كي تكن عاقبة المنذرين إلا إذا ج الله المخلصين وَلَقَدْ نَادَىٰ نَادِسٌ رُسُلًا لِاعْمَلَ الْمُذِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُلَّ يَتَّبِعُهُمْ الْبَاقِينَ وَأَتْرَسْنَاهُ فِي الْآخِرَةِ مَسْلاَمًا عَادُوا حُكْمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ كَذَلِكَ نَجْمِ الْمُحْلِمِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ أَصْرَقُنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّ مِنْ شِيَعَةٍ لِإِبْرَاهِمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئسا الآله تنجرن الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم تَكَوَّنَ اللَّوْحُ مُدَبِّرِينَ فَرَادَ إِلَىٰ آلِهَتِهِ ۖ فَقَالَ أَنَا تَحْكُمُون ۚ مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ ۖ فَرَادَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا ذِي الْيَمِينِ فَأَخَذَهُ إِلَيْهِ قال أتعبدون ما تمحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنونه بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا بي كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هبني من الصالحين فبشرناه بغناء حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبا فسعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصالحين فلما أسلما وسنهوا للجبيل وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرغياء إنا كذلك نجد المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وتديناه بذبع عظيم وتركنا عليه في الآفرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المسلمين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وبارتنا عليه وعلى إسحاق ومن درجيتهما محقن وظالم لنفسه المبين ولقد مننا على موسى وهعونا ونزليناهما وقمنهما من الكرب العظيم ولقد ما إن كانواهما الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وَرَثْنَا عَلَيْهِمْ بَنَاتِ الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ هُنَّ كَذَلِكَ لِذِي الْحِقْمَةِ إِنَّ لَهُمَا مِنَ الْعِبَادِ لِلْمُؤْمِنِينَ وَمِنْهُمْ مَنِ اسْتَغْفَرَ اذ قَالَ قَوْمُهُ أَلَا تَسْتَقُونَ أَخَذُونَ بِعَذْلٍ وَتَجْرُونَ أَحسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المحلطين وترتنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وَإِنَّ لِلضَّالِّينَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ إِذْ جئْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا كَثِيرَ الْغَضْبِ نَذَمْنَا لَهُ الْآخِرَةَ وَإِنَّكُمْ لَتَهْبِطُونَ إِلَى الْمُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفْلاَ تَعْقِلُونَ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 كان من المسبحين لنبث في ظطنه إلى يوم مبعتون فنبذناه بالعرار وهو سقيم وأنبثنا عليه شجرة من وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم أب ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إلا سعر وهم شاهدون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 فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة لسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يطفون إلا عباد الله مفلقين فإِنَّ لَكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنَّا أَلْثُمَّ عَلَيْهِ لِكَافِنِينَ لِلَّهِ مَرْهُ وَقَالِ الْجَحِيمِ وَمَا مِنَ إِلَٰهٍ لَّهُ مَقَامٌ نَّعْلَمُ وَإِنَّ لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّ لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِندَنَا كِتَابًا مِنَ الْأَوَّلِينَ لَنَسُلَّمَنَّ عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنفرون وإن مجندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حيل وأبفرهم فسوف يبفرون أفد عذابنا يستعجلون فإذا نزل جساحتهم فساء صباح المنبرين وتولى عنهم حتى حينهم وأبصر يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يحفون وسلام على المبسلين والحمد لله رب العالمين